باب صلاة الخوف عن صالح ابن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجهة العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم تبت قائما واعتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجهة العدو وجهة الطائفة الأخرى فصلى بهم فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متبق عليه وهذا لظم مسلم ووقع في المعربة لابن من دعا صالح ابن خواتنا نبيه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافتناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على العدو وان ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافتناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على الأدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصربوا مكان الطائفة التي لم تصل فجعوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفقنا عليه وهذا لفظ البقاري وعن جابر رضي الله عنه قال شهدتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركى وركانا جميعا ثم رفى راسه من الرفوع ورفانا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤقف في نحر العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وذكر مثله وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا طواه مسلم وليبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله وزاد إنها كانت في أسفان وللنساء من وجه اخر عن جابر من النبي صلى الله عليه وسلم صلى بفاعات لنصاحبه ركعتين ثم سلم ثم صلى باخرين اخرين ركعتين ثم سلم ومثله لابي جودى نبي بكره وان حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بها ولا يركع وهاهو لا يركع ولم يقضوا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 وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهونا فرجع الدار قطني بإسناد ضعيف